بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء فطلقوهن, فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا آياتين بفاعشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرينا ان الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهم فامسكوهم بما معروف وفارقوهم بما معروف واشهدوا وَعَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَضُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حِسُّ لَا يَحْتَسِبَهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ الله بالغ نمرا قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا يئثن من المعيض من نسائكم إن رتبتم إن رتبتم فعدتهم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 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُمَّ مِنْ حَيْثُ سَكَانْتُمْ مِنْ وَلَا تُضَارُّوهُمَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِم وَإِن كُنَّ أُنَاثَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَصَرَةُم فَسَةُرُ ضَيعُ لَهُ أُقْرَاق ليوم فيِي قَزُ سَعَةِ مِنْ َعَةِ وَمَا قُدِنَ عَلَ لِزْقُون فَنيُوم فِي قَن آتَهُ الو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأج من قرية عتت عن مر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعبد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا الباب. الذين آمنوا قد انزل الله إليكم ذكره رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج, ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النوم نون ومن يوم بالله ويعمل صالحا ندخله ندخله جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها ابدا خالدين فيها أبدا قد فضل الله له رزقا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 لتعُأَ الله عَ كل شيءَي أَ قَدير وَأَن الله قدَ آاطَب كلُ شيءَ إن